الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على النبي الامين وعلى اله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين ما بعد انا الان الامام المجدد رحمه الله تعالى واحسن مثواه اي احسن الجنان انتم من الذين يا ملائكه وكتبه ورسله واليوم الآخر قطب مهج القدر خيره وشحه هذه أركان الإيمان الشدة ثم جاء في حليف جبري في سؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم وهذه الأركان أركان عظيمة عبده منها في اذا اراد ائمن منها دعان الايمان لان الشيء لا يقوم الا على اركان وهذه الاركان ان ترى واولها ان ان تؤمن بالله ان تؤمن بالله والايمان بالله تعالى يتضمن ان الايمان بوجوده والايمان بربوبيته والايمان بالالهيه والايمان باسماءه وصفاته والايمان بالله يشمل انواع التوحيد ثلاثه عن الايمان بالربوبيه والاوليه والاسماء والصفات فرغد للتخفيف الايماني بالله فانه الركن الرئيس لاركان الايمان الوسطي ان اركان الايمان والايمان بالملائكه والملائكه توجمع جمع, جمع ملائك والملائكه خلق من خلق الله من عالم الغيب خلقه الله لعبادته وخنثه الله منه يعطون الله ما امرهم ويفعلون ما يقمرون والملائكه يخمنون بينهم انانا ترسلين ان عرفنا اسمه منهم في الليل ونهارين وصادين من اهل الموت ونلنا حاجز النار ونلوق 21 حاجز الجنه ومن لم نعرف اسمه منه اما قال ربنا جل وعلا وما يحلم جنود حق في الله والملائكه لهم وظائف منهم الموكل بحمل العرش ومنهم أذاث النار لما قال تعالى عليه 19 ومنهم منهم وكريم الجنه هذول بالجنه ومنهم الموكل بقبض الارواح ومنهم من ينتنسون مجالس الذكر والله الموكلون لحكم اعمال بني ادم ومنهم الموكلون بتنفيذ الاوامر في افطار السماوات والارض وهم اقناء واوصاف الا يعلم الملائكه اصنافهم اوصافهم ان الله لكن ما جاء في النصوص اثبتناه ليس سوى القرانيه والحديث النبوي ادلهنا واعتقدنا هنا لم يذكر لنا نمسك عنه ولا نبحث عنه ان هذا من علم الغيب الايمان بالملائكه ركن من اركان الاسلام فمن ينفي حال الملائكه وقال لا يوجد ملائكه فهذا كافر مرتد زنديق وعيال جهله وهذا لم يؤمن بالغيب الإنسان يجب أحب الإيمان في الملائكة وكذلك الإيمان في الكتب التي أنزلها الله تعالى رجاية من نعش نؤمن بأنها كلام الله تعالى حبيب اصل حبيب كساوانه انه دينا شن الله منها وما لم يسمي شن الله منها في التوراه والجنجيل والزبور والقران الصهف دي بقى هي مصحف موسى لا نيوتن ديها إيمان ويؤمن الإيمان كفريا ولو منقين الإيمان الجماليا ديننا يسمى لنا. كذلك من آمن ببعض القرآن كفر ببعض فهو كافر ونياله بالله يأي ويمان بالكتب المنشور من عند الله تعالى هذه ثلاثه من اركان الايمان يجب معرفتها ودراستها تاولها الايمان بالله كما شبد وتضمن انواع التوحيد الثلاثه التوحيد الربوبيه هو تحقيق ما يلي تعالى من الخلق والرزق والايجار والشناق او اقرار بالله للخلق والملك والتدبير والتوحيد الانلوجيه هو افراد الله, الله العباده فطوقيد الاسماء يوصف بها وهو ان نثبت ما اثبته الله لنفسه وعنته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته ان الاسماء الحسنى او صفات العلى لا اي تحريف ولا تكييف من غير تعطيل ولا تنزيه ولا تاويل على حق قول الله هي الله علا ليس كنه شيء وهو السميع البصير والايمان بالملائكه وانهم خلقهم خلقه الله من نور ومن عالم الغيب لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون ونؤمن بالملائكه عدا من عرفنا اسمه نؤمن به ايمانا تفصيح. تفصيليا عرف اسم الكتب نحن به ايمانا تفصيليا وما لم نعرفه من الكتب نؤمن به اجماع ايمانا اجماعيا اهداه صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين